وَاتَّقَانُ مِنْ دُونِهِ آلِهَاتٍ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّ وَلَا نَفْعًا وَلَا وَمَلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا